بسم الله الرحمن الرحيم الاغلام لي حسب الناس ان يتروا ان يقولوا امننا وهم لا يسمعون ولقد فتشنا الذين من صبرهم فليعلمن الله الذي لقد ولا الكاذبين أَمْ حَسِدَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْرُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَى اللَّهِ لَآتْ الله هو السميع العليم ومن جاهد فلما يجاهد لنفسه ان الله علي عليم والذين امنوا من الصالحات مكثرا انهم خيراتنا لا نذكرن عنهم سيئاتهم ولا جزاء لهم الا الذي كانوا يعملون توصي الى الانسان لوالديه حسنا ومن جاهدك ليس كذلي ما ليس لك به علم فلا صفا إلي مرجعكم فأندنكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعنوا الصالحات لندخلنهم بالصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أعوذي بالله جعل بثنة الناس جعل بثنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نقرهم من ربك ليقولن إنا كنا معكم سُبْحَانَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا وَقَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَلَا تَحْمِلُ خَطَايَاهُمْ وَلَا هُمْ لِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَخْفَالَهُمْ مَعَ الْعَاصِدِينَ وَلَن يُسْأَلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عما كانوا وَإِذْ أَرْسَلْنَا قَوْمَ نُوحٍ إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ, فيهم ألف سنة فيه إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ غَارِمُونَ عَنْ شَيْءٍ لَّوَاءٌ خَالِدِينَ فِي وَجَرَةٍ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي كُنْتُ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ إِنَّنِي إن الذين سعبدون من دون الله أوشانا وتخلطون إفتا إن الذين سعبدون من دون الله لا يمركون لكم رزقا فابتعوا إن دون الله الرزقا واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فغم كلبهمهم من قبلكم وما على الررسول إلا البن البلغم ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعينه إن ذلك على الله يسير قل خيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعدل من يشاء وإليه تخلبون وما أنتم لبعجزين في الأرض ولا بالسماء وما لكم من نزول الله ولي ولا نصرير والذين كبروا بآيات الله ونصاره أولئك يرسوا بالرحمة فيه. وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا بسلوه أو حر يا قوم ان جاء الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقالوا نبشخن من دون الله او لم نودث بينكم نودث بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامه يضرب بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا النار ولا لكم لا قليل فقال لهم لوص وقال اني مهاجر الى ربه انه هو العزيز الحكيم وعدنا له إسحاق ويعقوب وزعلنا في ذريته النضوة والكتال وعاشينا ذو عدره في الدنيا وإنه في الآخرة فمن الصالحين ولو طني القانب كومي إنكم نفرسون الفاحشة ما سببقكم بها من أحدهم من العالمين أئنكم يتعتون الرجل وتقطعون السبيل وتحسون في ناديكم منسر فما كان جواب قوله إلا أن قالوا احنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انفرني على القوم المصيدين ولما جاء فرسلنا إبراهيم في البشرى قالوا إنا مهنفوا أهل هذه القرية inna an la tanu zalimin qala inna fiha nusan qalu لن نجينه وأهله إلا امرأته, إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت وصلنا نوقا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القضية رجزا, رجزا من مَا إِلَّا كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ وَلَقَدْ جِئْنَا مِنْ آيَتِهِمْ دَلِيلًا لِقَوْمٍ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَنُجِّيَ أُمَمًا سَلَفًا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَآلُونَ ثَمُودَ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِمْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ قَاعِدُونَ وَعَادٌ yeah I know almost none of وَقون وَفيون وَهب وَقن جهُ بوس بدين ببكبوا في ال الأم ف بروا في ال العظ و شلوس بغين فكن لم ن خَنا ببند فمنم منَّ مسنا على خاصنا ومنم ننا قلَ حُطق ومنهُن قَذفنا به الأض وَمنهُ من وَقنا وما ش وَنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنشبوت اتخلت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنشبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعطل هذا إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين قتل ما روحي إليك من الكتاب وأقل الصلاة إن الصلاة تسمع عن البحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آسيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يكونك تسلع من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا نرتاب المبطلون بل هو آيات من بين ناس في فرور النبي نأوة العلم وما يجحب لآياتنا لا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل علي آيات من رب قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبي النبي أولم يسهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى أحل قوم يؤمنون قل كفا بالله بيني وبينكم شهيدا يعلمنا بالثماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وشغروا بالله أولئك هم الخاصرون ويستاجرونك بالعنار يَجْنُونَ مُثَارِمَ مَدْرَسَعَ هُمْ غَافِلُونَ وَلَا يَخْشَوْنَ مَوْتًا وَهُمْ لَا ويجل أن من محيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهن من محيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن سحف يا عبادي الذين آمنوا من أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نجدنا العظة الموسطون إلينا سرجعون والذين آمنوا وعرضوا الصالحات من بولنهم من الجنة غرفا غرفا تجريد تحصل الأنار خالدين فيها خالدين فيها دعم أجر العابلين لما أجر الذين صبروا وعنى ربيه سوى الكريم وتعمل من دابة لا تحمل لصها الله يرجعها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سأبتهم من خلق السماوات والأرض وزخر الشمس والقمر ليقول من الله بأنا يخبتون الله لبصدر صن من يشاء من عباده ويظهر لك إن الله بكل شيء عليم ولئن سأبتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به من بعد موتها يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما مانه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مصلقين له الدين فلما مجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليطلوا بما آتيناهم وليطلوا وليتمتعوا, وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا هلنا جعلنا حرما آملا ويتغطف الناس من حولهم أذب الباطن يؤمنون وبنعمة الله يكترون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين Olla bilna gala tu finala nadiya ina buslobonana o inna